يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بِالْمَوَدَّةِ وألا أَعْلَمُ بما أَخْفَيْتُمْ وما أعلم منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن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 بكم. كفرنا بكم وأبدا بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله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 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم قسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَيُّ يَدَعَ لَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُمْ مَوَدَّةٌ وَاللَّهُ الْقَدِيرُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَكُ اللَّهُ لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من يَكُم وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامتحنوهن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 وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آثَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم إلا شيء ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتل أولاده ولا يقتل أولاده ولا يأتين يفترينه بين أيديه وأرجله ولا يعصينك في معرو